بوك تو أردت ريش ثمانية وثلاثون تاكسي في التاكسي في التاكسي أنقره كوري أكتا تاكسي ديكذين من فضلك أطلب لي، تاكسي، سيارة أجرة من فضلك، أطلب لي تاكسي ستيشن جيتي، قطتك لك بي كم تكلف إلى محطة القطار؟, القطار؟ بمان باندور جيتي، قطتك لك بي كم تكلف إلى المطار؟ كم تكلف؟ إلى المطار أنقره كوري شجا شامنر ديكة جولون من فضلك على طول من فضلك على طول أنقره كوري إخانتك دان ديكة جان من فضلك هنا إلى اليمين من فضلك هنا إلى اليمين أنقره كوري কোনার থেকে নিনিক আমার খুব তাড়া আছে আমার হাতে সময় আছে অনুগ্রহ করে ধীরে ধীরে গাড়ি চালান অনুগ্রহ করে এখানে থামুন অনুগ্রহ করে এক সেকেন্ড থামুন আমি এখনই ফিরে আসবাওরান অনুগ্রহ করে আমাকে রশিদ দিন মিনফদলিক من فضلك اعطني فاتوره لا কাছে খুচরো معي فكه ما معي فكه تمام <تصفيق> الباقي تمام الباقي لك আমাকে এই ঠিকানায় নিয়ে اوصلني الى هذا العنوان. اوصلني الى هذا العنوان. আমাকে হোটেলে নিয়ে فندقي. اوصلني الى فندقي. আমাকে টটে নিয়ে চলুন। اوصلني الى الشاطئ. أوصلني إلى الشاطئ